الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين خاب مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أتى أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما أينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان بأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى جنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 بأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مجهدا ربكما تكذبان فيهما أينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء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 متكئين على رفرف خضر وأبقر حسان فبأي ألاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام